دورة النمر، على سبيل النمر، النمر تأكل حشيش أو منتجات دورة حشيش آخره آخره، آخره حشيش تأكل دورة هذه، هذا كذي، هذه ترجع، هذا كذي، هذا كذي هذا، أنا سامع كذا غريب كذي تسمعه، هذه كذا، ها؟ ويأتوا للمذيب أبو يرامي توقف نتويرا ماذا؟ فتبت في هذا أبي نعبين وثتبت فتبت معنى مكتبت معنى مكتبت معنى مكتبت معنى مكتبت ماذا؟ معنى كدار مشتو خصابه؟ وثتبت معنى حاطن، ذاتب أبو لحدي أن أبو لها رامو وثنبت معنى ذات تنجي أعراض في رامو لذات تفتت وثتبت يعني يا أولي ما ودي دعاء يدري إيش يا ها ها ها يا أولي دعاء يا يا أولي تي تي ها يعني أبو كاتي جاي ودري تيش لا دعاء تيش يا دعاء يعني خدي دعاء ودري تي لها بلا ما انا ما ادري وما اتفقنا لذلك اكتب من مولدي مولدي وما اتفقنا اي شينتين فكاتب انا نحكي هيك كتقول لي شي انا ما انا I swear I told you to get a number in Salah dan اي كتقول لي كده حاضر مش كده هو ولده هو مين ده في يعني مش كده في فضينه في في كده في فضينه دي في كل دي ابو لهاديتي رجعك موري عندي كده اهميه كعوا خدمات العربيه بتاعه انا لك قال لي والله مش جاوبتني ها تمام انا على باله منين وكنت في قربان الحكم تمام انا على بالني كده ادري ما عارفش تمام على يوارد المسلم لا يفتدي من عذاب يانيه يجنيه وصافدته وآخيه وصفيلته التي سوهيه وما في الأرض جميعا في يرغبه هم يا ربنا وبركاتنا ما فيني يا من هو كريه لي أخشى لو تلاقي أنا من هو كريه لي أخشى يكون على مدار ولا أبدي أي كذب ما أبدي. آه. أنا مالك شو مكتوب ولكن امامنا ان نتحدث عنه يعني نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن يعني عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه دور، دور، عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث وسلم πει αμπέλη σε αυτό. Μα υπήρχε η λεγεμένη περίπτωση που ζωγραφίαματες διδαρώνει τις λεγεμένες μετά, μετά το τελευταίο που το επέταξαν. Συζητήσει με το συμπέρασμα μελαχουτικά που διδασκοντικά πει αμπέλη στα ωμάρωα. Τα μπουζαφιαματες διδαρώνει τις λεγεμένες. Άυτο ο میں ٹیم وی ار کے انوکھے گا نا لو اپ کو ہو شد نو روز ہر نو اور جیسے اس کا کیا ہے اور کبھی کبھی تھا کہ کہ کر نو نو اپ کو ہو دنیا وہ جو تیار کرے جس ارواح جيد الحربي ارواح ماذا؟ أرواب أرواب جيد الحربي ستكتبه عبري ستكتبه جيد ها؟ وانتك جاني جود المعيجر والجناخ العجر سورة النطر، ما الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتو. يعني هكذا بيتنا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا نصر الله عن سرطان خديث خديث سري خفي. سرطان الله تمر بنياء سر كذي سر ذي من يأكله من يأكله يديت أشكو عندهم. ديت أرزقني كريم اللي تأكله. وبراعم اللي هذا بيت إجازة نصر الله يعني نصر هم قبل أن يكتئب هذا قالوا ان سوى الدنيا جربوني يا بني ان جربتني جو عدد من قليله يوكيウ... نوع... غلبت شئه كثيره باذن الله يعني جلوا جماعه تكون في كذا كان كذا تفاصيل يعني جماعه أمان. القرآن إيش يا أختي؟ أنا كنا نحكيه. نحكي تدي. أكنا خلاص قريت تدي؟ ألا إنا خلاص قريت هالشوف اللي هو التوقيت؟ أوكية تلاتين يوم شتة تدي؟ ويومئذ يقرأ المؤمنون بنصر الجاهليين إنما صار عمود يسوع ورب العالمين إن كرباني في جرمنه بقوة عليه على السلمان درة ثبوت عليه لها ما نغلب يوما أبروجير أقولك شو جور أنا ده كيمية شئ نعم ناشئ أتعرضي يا رب راني عليكم الأرض بما لي في جنابان تند، تمام خوانی، اون کیلو مشین است، یکی دو دهانش میزنن. این نه طعم و غذا نیست، این یکی از بدیشونه. تمام تند بود. یه دست مشتی دیدم. اون گفت تند بود. چه زود بود؟ چه زود آنکار بود؟ آه؟ چه زود بود؟ یه زودی سمعوا <تصفي> <تصفيق> <diabetes> يا اراكم governato di Dio dice quando la primavera siò a nascer chimia governo della tanto ravani di dice ana kullahu mashia Allah matan sergenti e أقمنا سنة حديثة على حديثة أقمنا عديد تداعيات ونيات سرية وضلالات ودعاء كلها، أقمنا في جناح بيتين، ركعت يوميا، لا يعني في فقد ذلك لا نصر من الله وفرقا فريد يعني خير نصر من الله يعني شلدين من स्टेटमेंट में जो ई विनोनिया हम वहां 10वें खाते में लिखे चलो और अगर इतना क्वेश्चन में इसका केविनिया डिवीजन एक्शन करके अपना के जावनिया हम बात करें यहां पर ध्यान करना बीवी के केस के साथ ना फ्रेटर्स के जाकर मैंने बीवी के हक में हक से हो और शामिल इसका دق دق دنيا دي مش جاي انا بجي عمود يا اخو ماي فدين دق يا عمو انا جيت مين يا تشكيه يا رزقي والفتحوا راجع عليكم بموازين الشركه خطه عليها طبقه ثوندي لكن انا لكن انا فداك يا علي لما بنت الصمانه الصمانه هي الى من كربون حاضرين بحثي فتح مكة و الفتحي أن أوصل أعوذانا كسبتها لا بحثي فتح مكة بحثي فتح مكة يعني كان جديد ما كسبت فتح جديد فتح جديد فتح, فتح, فتح, فتح, فتح, فتح الناس و يوم صلى الله عليه وسلم خلق شكل خلقي شكي فتح ناقضه و شكي رفعين ذلك مثلا ما كفتح وكان النرجين فريد عن السمان، أفراداً بعد ان كان في بل بل بل فتح ما الحديديه ثمانه مبين ثمانه كوفر كان يبي يعمل حاجه مشكل ما يصير حاجه كلام يعني صراحه معنى شيء دي يعني في شغله بالضبط ماشي ايه هذا ده ماشي كده الشيء ايه عباره بتقول كان بكاره ده جاه ثمانه ثمانه الشيء على شبه هذا فشكا النبي عن الله عليه وسلم جيكا جيكا جيكا نحن اه وإما تخاطن من قوم خيانة إليهم على التوارج مجمع رضا عن استكام بنيها عدى فشكا من سرسن قومك او عهداء الصلحة والتفاق فينام عندما يعملين صلى الله عليه وسلم ده هزاركت او ذاتنا وكيف هي سجيلة شو مكيه يعني نجد اهل مكيه عندنا شعورنا نعم بيك هاتو جنة سهلاء او خوافل او خوافل جنة سهلاء جنة مكيه اذا تشتي انا مولا واتيا في مكيه او مكيه او مكيه او مكيه فاغلات او عشيرات او شخص او کوییتی از گردو آفریقایی، دریانه گردو، از چیج آوا، مادی، محمد الله وارثان، هر کس که قومیه او، قومیه دنیا، هر کسی نشیده او، جهتلا دویایی، به اینکی اندزای محمد الله وارثان به عنوان جهاتن، به این معنی که اندزایی که اتفاق می‌گیرد، که اصلیا کسی که خورشید است، قوم قومه هاتان ونها غل بنده هاتان قوشاء قوشاء هاتان الحمد لله هاتان هاتان تقلم ابو الأباء عامل كيف قال عامل عقل عقل عامل يعني ما جماعات جماعات يجب ورايك الناس يدخلون تجين الله عن جماعاتك اقواجا يجلل جماعاتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وقال قوات النظر من ياخد هذا الصوت في الجماعة الجماعة شكا فالتسبح بحمد ربك بإذن حادثة الحمد في ربك فتسبح يعني فنزح ربك عن النقال فيك ولكن لا يوجد سبحان الله أنه أعبطيك ستيموتك ذنبك وفي قواتك ستيموتيا معيزة والحمد لله يا ربما ريزي ربك إيه؟ أه، أخبرك، الله لي جمال الحمد لله ان ربنا صلّى سلام عليه يوم السبت هما خوشهين، داريمان هما رب العالمين. وعيضا. وحمد رب العالمين في الجمال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 عبدالله رب يتغلق يا محمد صلى الله عليه وسلم يبتغفره بشتة كانت تحفار السفر يبتغفره ويبتغفره ويبتغفره يعني بوقاز اللي يخلطينها بنحر يوش الكتر جبناه من هذا يعني كل اه لذلك هذه هي اللي في ااا شوكي حكى على موضوعه من قال برضو راح تكون مثل منيه الدينطه الحديثه ولكن بس نوتات تكونات هاتي جربوا كيف عشان انا بديكم تشوفوا انا انا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 تجارب خدم التوبة رب عنده ست، إيه كوني كي، تجارب خدعة في شمان، من بعدها رب عنده كبوس كده، إيه كوني كي، ما هو؟ هذيك رأي كلامه سالما وائل سامي، رب العالمين أرتجي غنا خفرت، وشجارا بفلا تؤمن كوشوا، إيه وش في شمان، رب عنده شيء كده، شيله كوش، جرعتي تقوله حتي دي كده، أنا أديه يقوله حيتي كده، التوبة براوس كده، رب عنده شيء كده شيله كوش جرعتي تقوله حتي دي كده أنا كده التوبة براوس كده رب عنده شيء دينا فيك ترى كل ايده جرى هذه الكتاب جرى بده يطلع بده يدور مقولته هو عنده سؤال شنو اخر حاجه عنك تبيدي فينا نقاطع ولا mere ko dekhne ki tarika dikh raha hai wo jo hum ya pad sabhi من جه حدوث في ثوابذي حتى حدوث لنا للرب العالمي ثوثي للرب العالمي شيء ثواب يعني كثير وثوابذي على عباده عشاء من أخذ للرب العالمي سبحانه وتعالى يا سلام إشياك يا رب فتح مكة عدي مس صلى الله عليه وسلم كان يكتروا عب لمяз Luiza s exterior الله يعني عب صلى الله وسلم ال Inter Koh32 آ ابحات يعني اب محсть رواب وسضعها رعك هذا يا امي صار يا اجل يا الله هذا القران القران يا ها؟ ها؟ ها؟ أي شيء يعني يطفق القرآن القرآن شو بحمد ربك وحمد رب العالمين اللهم بحمدك يعني القرآن المعنى التأكيدة. يعني يا عمل قرانه طول من زمان داریم بناقدر بصیحام باو تعالی دموی کلیه را پشت ده یالا گوی سبحان الله و بحمد الله طاول سبحان الله و بحمد الله رئیس بود سبحان الله و بحمد الله و رئیس بود سبحان الله و بحمد الله اگر کاری انجام داد سبحان الله و بحمد الله البته عملت الله علیه تعالی دلل است ما هذه سوره هذا معناه اول ما دي بمعنى توضيح ايه يا حسنة انا اعرف ايه انا معلم ادريش ايه رسكة ظلم لعبود ثم ايه بشكل اماما امار وعدم ايه بشكل اتجا <تشفت> خصفنا مجلسة وفمشاري خط خاضر مجلسة منع مواضيع التخاضرات انعيه ايه اخدان علم التخاضرات اماما اماماك من جذبات ويش تشكل <تشفت> اصلاح تيها <تشفت> اتجا خصف جنين وقت <تشفت> ولا بتميز في شيء كذا أنا ميزان جي، كذا بعينهم ما عملوا الدنيا. يعني أنا خلاص بقول، حتى لو أنا أبغى ثالث من أخواني اللي كذا، أنا بدي جي واني بدي علاج جي. ما كذا. إمامي أنا بدي ثالث من أخواني اللي والله هذا الكلام مش قوي. هي أول أو شاء الله عز الله يعني جنف العزوات فهي همدي إمام بن حسر وحسر الله بن من بس من هم عم ذيما كيدا ذيما كيدا، ما هذا؟ هو شد ذنبه؟ بس والله الله الناس هو شد ذنب ما نوره؟ هو كتبه، هندا من ما وده هذا عمر رضي الله عليه وسلم يقول لك ان المؤمن يقول لك ان المؤمن يقول لك ان المؤمن الله لك ان المؤمن يعني لك ان المؤمن هذا لك ان المؤمن يقول لك ان المؤمن يقول لك الله المؤمن يقول لك ان هو يقول لك ان المؤمن يقول لك ان المؤمن يقول لك ان المؤمن يقول لك ان المؤمن يقول الين دي قام اجرتها طلعت خلاص أول سؤال هو عليه تقدر تكملها خلاص هذا شارعاني اجدته والشوادر خلاص عندك في وسط هي في الحاره هنا ان شاء الله عبد يعني انه عمله ده حضرتك في اي بين بين من التفسير بين في يعني قال لي سيدنا الله عليه والسلام عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جزاك الله خير يا اخوي جزاك الله وعليكم استاذ فاطمه حاضرين يا فاطمه وجودك يا استاذ جاب العالمي يسلي على مكه اللي فينا ادلل بس علامات التثقيف اجديدي طيب لانك احنا ما عندنا جدول نراجع على قائمه رجل من اخضر و کسی اینجی که امبار که آواتان بیت آفتموهاه، جه قاضیشنا جه او جه تسمن علمان من شد. اینی شیکی من ها متکی کین و زینه الله عليه و آله تن، از آفتموهاه که دسته بود شدند که الله تن کجا خشکین و کجا خشیری. دست و آخه خشیری دی که امباری سال آواتان ادیال کوانتان مشانه یه زینه ادیالمونه. هذا هو حتى يتكلمني كيف يعمل الله عليه وسلم من مال من جدق من عزمري كثير من مال من بيسيا بيسيا كيف يدعني من مال أولا سيكل معروة الجنة الله عليه وسلم شبه أكبر شعرناها من هو جلال دي بكريسه سبحان الله وبحمده وبارك الله هذه بمج يعني خوامه و هي في الدور الثاني اه فشنو الغايب الثلاثه بالمئه وعندما يكون عائشه في الرسول صلى على الله عليه وسلم يقول لك الله صلى الله عليه وسلم يقول لك رسول الله عليه السلام على يقول الله يقول رسول الله رسول الله ان الله لا وترى العالم إذا من دار تسيت بروح ماهي، لا فايش منايا؟ هاي ناس بسمات ناس لحد كذا عملة، أما هذه إيش الشيء فيهم اللي بتاع الله سلام؟ طب بعاقبهم اللي بتاع الله، بعدين أحرار العالم شيء يجي بهم رأي، هام العالمية هم ياجاية بس ليش ما بدهم؟ شيء جاروني برضو نبي شيله؟ هش بمر ليه بمعروف ليته هو إيجادكوفشي العالمية عمده حسده، هي عمله من الفساد والأحرار بالعالمية. يا قولي سكارب العين راح ما تقدر راح تقدر لا إنك تقدر ما أدري